بسم الله الرحمن الرحيم. الافلام ميم. أحسب الناس أي يتركوا أي يقولوا آمن وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَ سَاءَ مَا يَحْكُونَ مَنْ كَانَ يَرْزُ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ نَآتْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّ ما يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ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 ذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولن نحمل خطاياكم وما هم بها عاملين خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحمدن اسقالهم واسفالهم مع اسفالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون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 وَتَخْلُقُونَ إِثْكَ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ تُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُنَّكُمْ رِزْقًا فَبَتَغُو عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَعَبُدُوهُ وَعَبُدُوهُ وَاسْقُرُوا لَهُ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَبَ أُمَمٌ من, مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 ومهواكم النار وما لكم من ناصرين فآمل له لوط وقال إني محاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذجيته النبوة والكتاب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 مساكينه وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلن أخذنا بدم به فمنهم من أوصلنا عليه حاصباً ومنهم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 لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتكم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقوم شيء عليم، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها. لا يقولون الله، وللحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البدر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناه وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوا للكافرين والذين جاهدوا فينا لن اهتدينهم وإن